the we'll ما تهد زوجتنا بكتاب كتني فرقها مرد كي مضيير بصيد روطار والله غالب جاد الشيك و جاد في الضيقاء كان كل شي مبتب حتى اسمتني و ليلة عرش هغام بصيد روطار الله غلا لك جد شي فوق جد وجدال في نقا كان كل شي مرسل بسمعت اليوم تعسهم صافي بليزد لو كان تنسى غير ضايش حياته وتتهنا غا خليني غير انا غانيا تبالي اجي الغبينا لا نبغي تمني نبغيها و بقيتها تمني من الهم قلبي الخير اسمعت هزو جداد كيتا راقم انا هذا عطاني ربي ديني على التوالي نغدر غدر هذا ما جاني في مكتوبي حط مني عيني هدا الصغار هذا Ik doe mee, ik doe mee, ik doe het ik ik doe mee, ik doe mee, ik doe mee, ik ik parang alam حياتك ودني، ما تخلي ما الحب كذب، أدير بيضة غير سني، أنا أعيش وحدي فيها بزماجات، عايش حياتك ودني، ما تخلي ما الحب كذب، صافي بنزيد لو كان تمسكها، عايش حياتها وقتنها، خلينيها غير أنا ناجليها، بتو بعدي يا دخينا، تمودي بغيها وبقتها. مني ترهير قلبي الخير كي سمعت هاتي وجدالها بكتار وقتني فريقها ما صدق تديرا وجاد الشيخ وجهدي وجهك غب في دقيقه كان كل شي مرتب حبس مادنيا بليل تعنس غب سيطر طار والله غالا غب وجاد الشيخ وجهدي وجهك غب في دقيقه كان كل شي مرتب حبس مادنيا بليل تعنس صافي بتزيد من لوكا تنسغني تعيش حياتها و تتندغر تخليلي de hele groepje, de hele groepje, de hele groepje, de